والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أ ب د ا لهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة